بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن Tamuinu bilahe Rabbikum, in kuntum kharj tum jihadan fi sabili wa betiqa mardati, tussiron alaihim bil mawadda, wa ana aalam ومن يفعل همنكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفكم يكون لكم اعداء او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 والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اننا براء منكم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 Ilā qaul ibrahīm liabīhi la astafran lāk wa ma amlikulak min Allāhi min shay'irabbana alayka towkalla wa ilayka anbana wa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 الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما 118. 119. 110. 111. 111. 122. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. انفقتم <تصفيق> وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Takum seiyum min azwaj kum ila al kuffar, fagabat fatau al-ladzinn zahbat azwajhum mithlamaan faku wa attaqullah al-ladzinn Ya ayuhan Nabi, jika jauh kaum mukminat, yubayyngkak, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,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 Fabiayhunna, wa ista'fir lahunna Allah. Inna Allah wa rahim Ya ayuhal الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور